119. وخلق كل شيء فقدره تقديرا 110. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 111. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا 117. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا 118. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهية لا عليه بكرة وأصيلا 117. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما 118. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا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 إِنَّ شَأْءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالْسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالْسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مِمَّا كَانُوا بَعِيدًا سمعوا لها تورض وزفيرا وإذا ألقوا منها مكان ضيق مقرنين دعو ذلك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا وحده ودع ثبورا كثيرة قل أذلك خير أم جن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 117. أظللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن 124. ومتعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا 125. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا 126. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتن أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجعون لق 119. في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا 112. وقدمنا إلى ما عملوا 124. فجعلناه هباء منثورا 125. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا 117. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا 118. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا 119. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا 114. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا 115. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا 116. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين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 فَقُلْ نَذَهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمًا نُوحِلَمَا كَذَبُوا رُسُلَ أَغْرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِالْغَالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وعادو وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر سو افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راو كئ يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا انك لئن ضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها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 126. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما 117. وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا 118. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا 119. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا 110. فلا تقع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا 124. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا 125. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا 126. وكان ربك قديرا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 119. وتتخذ إلى ربه سبيلا 110. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا 111. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش 117. الرحمن فاسأل به خبيرا 118. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم النفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا 111. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا 112. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 113. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا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 126. ومنها ساءت مستقرا ومقاما 127. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 128. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر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 صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما 125. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما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 111. وجعلنا للمتقين إماما 112. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا 113. ويلقون فيها تحية وسلاما 114. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما 115. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء